السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله. أحمدوا ونستعينه ونستغفره. أنا عبد من شورا فسنا ومن سيات يعملنا. من يهديه الله فلا مغضله ومن يضل فلا هذيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله. له لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبد رسول الله. الله عليه وعلى آله وصحبه سلم. يا الذين آمنوا تقوا الله حقد قاتل فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فخلق منها زوجها وابث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشار الأمور وحدثاتها كل محدثة بضعة فكل, بدعة من ضلالة فكل ضلالة في النار مع حديث جليل من أحاديث الأربعين العقدية والحديث الحديث الحادي والعشرون حديث معاوية ابن حكيم السلمي رضي الله عنه صحابي جليل بيحكي ويقول كانت في جارية طرع غنما لي قال فطرعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشان الذئب قد ذهب بشاة من غنمها قالوا أنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فسققتها سكت يعني هي كان بيستعملها لرعاية الغنم فغفلت مثلا أو سهت فأتى ذئب فأخذ من الشياء فقال أنا رجل من بني آدم يعني أصيبني بالغضب. فأسفت أي غضبت فسققتها يعني ضربها سكتا على وجهها قال فأتيت، قال فأتيت، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك عليه لما هضرنا وضرب الجارية، فان سلم غاضب جدا، امرأة ضعيفة، صدعتها لم تعمل ذلك، فانسلم عظم ذلك غاضب فقلت يا رسول الله أفعل أعطيقها، يعني يكون كفارة لي أن أعطي رقابتها، قال أتيني بها، فأتيت بها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله؟ قال اعتقى فإنها مؤمنة الحديث عند مسلم باب تحريم الكلام في الصلاة وعند النسائي باب الكلام في الصلاة وعند أحمد فوائد تتعلق بهذا الحديث اولا هذا الحديث يعد من أحاديث الصفات فجمعيل أهل السنة والجماعة يعدون هذا الحديث من أحاديث الصفات ومعنى حينما يقول عن الحديث ما النور عن حديث الصفات أي أن فيه أي أن هذا الحديث يحمل ويضله على الصفة من صفات الله. اللي مثلا هذه الآية من آيات الصفات المعنى أن هذه الآية فيها إشارة إلى صف من صفات الله. ده معنى حديث الصفات أو آيات الصفات. فأهل قالوا أن هذا الحديث فيه يشتمل على صفات العلوم صفات ذاتية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل فالله هو الاعلى العلي المتعال ولا يقال العال فلا عبد العال العال ليس اسما من الله إنما هو الأعلى المتعال العلي وهذه سفط أي سفط علوم سفط ذاتية لم يزل الله تبارك وتعالى متصفا بها من الأزل فهو فوق سماء فهو فوق سمواته بائن أي منفصل من خلق وهذا عليه جمهور أهل السنة. وقال به كلبية والكرامية والمتقدمون من الشيعة الإمامية أدلة القران القرآن على عدو الله كما قال ابن قيم في القرآن ما يزيد عن ألف دليل على عدو الله ايات كثيره أصبح اسم ربك الأعلى فأغرى أنه أعلى من خلقي والتعبير بالفوقية يخافون ربهم من فوقهم ومن هذه تدل على الظرف فقوله من فوقهم تدل على ان الفوقية المقصوده ليست فوقية كما يدعي المحرفون النفاة العلو يقولون يخافون ربهم من فوقهم هذه فوقية قهر وصفة احنا عندنا العلو والفقهية نوع ثالث علو ذات علو قهر علو صفة يأتي نفات علو الذات قولون أن قوله يخافون ربهم من فوقهم هذه فوقيه صفة فوقيه قهر وهذا من تحريفهم رغبة منهم في نفي إثبات صفة العلو إلهي تبارك وتعالى وهذا كلام كلامهم باطئ لماذا لأن قوله من فوقهم كلمة فوق يأتي قبلها من وهذا الظرف تدل على أن يدل على أن الموص الفوقية هنا فوقية ذات لأن فوقية الصفة والقهر لا يأت قبلها بمن فلو يقول مثلا الذهب من فوق الحديد يعني لما هو مثلا عايز أقول إن الذهب صفته أغلى وأهم من الحديد بولي الصفة بولي الذهب فوق الحديث ما قلتش من فوق الحديث ما قلتش الملك من فوق الرعية أو الملك فوق الرعية فعلى زعمهم نفات العلو أن الفوقية في العاية هنا فوقية صفة وفوقية قهر ليست فوقية ذات هذا كلام باطي لما؟ لأن اللغة تشير إلى أن الفوقية إذا سبقت بمن فهي لا لا تعني إلا فوقية الذات. لكن فوقية الصفات. لوا فوقية اللي صفاته العليا. لما أقول مثلا فلان فلان دا في السماء. وفعلا في السماء؟ إيه مه؟ إيه مقصود بهم في السماء؟ صفاته أخلاق وخلوها عليا. فلان عن دا عند الال رجل في السماء. ها؟ طيب. أيضا من أدلة على الله في القرآن قوله تعالى امنتم من في السماء ان يخطف بكم الارض فقوله من في السماء قوله من في السماء اي من في العلو وايضا التعبير بصعود الاشياء اليه هي دالة على علوه إليه يصعد الكلم الطيب فهل يكون الصعود إلا لما عل وأيضا قوله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي قال بل يرفعه الله إليه والتعبير بنزول الأشياء أيضا يدل على علوه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا التعبير بعروج الأشياء إليه دليل على علوه يذكر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه العروج والصعود للمعالج المعالج طارق الملائكة والروح إليه ولا أدلة سورة آن على على علوه عز جل أدلة كثيرة كما قال كما المقيم تزيد على ألف آية على اختلاف دلالتها. أيضاً في قول فرعون يا يهال الملا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على طيل قال فاجعل لي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى هذه الآية دل على علو الله قالوا إني لظنهم الكاذبين والوحي الدلالة من هذه الآية على علو الله أن فرعون بيقول لوزيره هامان إبني لي صرحا لعلي أطلع إلى أطلع إلى إله موسى فالمعنى أن موسى عليه السلام أخبره أن الله في السماء وموسى يجذب نبي مكلم الكريم سبحانه وتعالى فزعم زعم فرعون أنه يريد أن يصعد إلى السماء وربنا له بناء ليرى إله موسى في السماء هذا لا يكون إلا لأمر قد وصل إلى فرعون ه وكأن فرعون قال يا موسى إنا إلهك هذا الذي تدعيه سيقول السماء فسيكون الجواب إبليه صرحا تعالى الطعول إلى إله ها موسى فقوله أيضا وعن لاؤبه من الكاذبين فيه دلالة على أن موسى قد أخبر فرعون بعلو الله في السماء أذلة السنة عندنا حديث الباب حديث الجارية وهذا نص عند كل ذي إنصاف عند كل ذي عقل على علو الله قال أين الله باجماع أهل اللغة أين لا يسأل عنها إلا للمكان قال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله والأهم من ذلك في قوله معقبا على ذلك اعتقها فإنها مؤمنا فجعل من علامات الإيمان الاعتقاد أن الله في السماء والمخالفون يقولون أن من قال أن الله في السماء اعتقد ذلك فهو مجسم وحيز وحشوي وإلى ذلك فالكم بين قوله صلى الله عليه وسلم فإنها مؤمنة وهم يقولون خلاف ذلك أيضا في خلون في السماء في ما معنى في السماء اما ان نقول في هنا بمعنى على يبقى على السماء الى سماوات سبعه يعني اعلى أعلى دي لأن في تاتي بمعنى ايه على الدليل فامشوا فيه تلاكي يعني مش مش مش بيمش بيمشي بيمش بيمش في الارض لكن بيمشي على ارض لا يصل لكم ولا في جذوع اي على جذوع ها فاما نقول أن في هنا بمعنى على يكون معنى الايه الله على السماء يكون معنى حديث أن الله في السماء أي على السماء والايه امنتم من في السماء اي امنتم من على السماء او يقال أن في كما هي والسماء هنا العلو واصل السماء كل ما عليك فهو سماك فاما يقال في بمعنى على يبقى على السماء وما يقول أن في كما هي على ظاهرها ها ويقول السماء هو للعلوم يبقى في السماء أي في العلوم كما ذل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالإيمان لا على صحة إيمانها اعتقادها أن الله بستماء أيضا من أدلة السنة بخلاف حديث الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار يشبعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم المعاني التي ذكرت في الآية يعرض ضدها الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عروج عروج الملائكة وهذا لا يكون إلا لما هو أسفل يقول لما إيه صحيحين، صح؟ صحيح؟ صحيح؟ على الرؤي ماي، طيب, طيب ممتازين ما شاء الله. هل يسجّابر في خطبة عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في في وسط مئة ألف أو يزيدون قال أنتم تظنون عني ماذا أنتم قائلون قالوا بل نشهد وأنك بدنا طر رسالة وديت الأمانة إلى آخره قال اللهم فاشهد ينقط أسبوعه في الناس وما رفعوا إلى السماء، ها؟ فقال جابر رواه الحديث. فقال باصبعي السبابه هذا يرفعه الى السماء وينكته في الناس اللهم فشهد اللهم شهد الله هو الشاهد لي ايضا من ادله السنه حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قام علي صبصان في الصحابه بخمس كلمات ان الله لا ينام لا ينبغي الله وينام يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل الشاهد يرفع إليه حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نزول الرب فكل حديث في نزول الرب إلى السماء الدنيا في وقت الصحر لبال على العلوم لأن نزول لا يكون إلا من اعلى أيضاً من أدلة السنة حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده من عبده إذا رفع إليه يدا أي رضهما خائبتين أو صفر خائبتين فرفع اليدين من الداعي لذلالة على اعتقاده أن الله في السماء ورفع اليدين عند تعاء من المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر ثم تواتر معنوي طيب ايضا حديث حديث كثيره ولكل حديث فائده يعني في صغير حديث ايضا ايوب موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات قال فيها يرفع إليه عمل إليه قبل عمل النار هذا ذكرناه حديث أيضا أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه في الدوسة الأعلى فإنها أعلى الجنة ومنها تم فجر أنهر الجنة وصقفها عرش الرحمن لما يقول أعلى الجنة فضلاً على النقل في السماء قال فوقها عرش الرحمن وعندنا أيضا من أبللة السنة حديثة الإسراء والمعراج، ورداء والحديث في الصحيح حديث أنس ليلة أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الكعبة قال أجاءه ثلاثة نفر فعلى به جبريل إلى الجبار حديث الصحيح قال له أنس وأنس لا يحدث من كيسه ولا من قميصه ولكن ها هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس فعلى به من جبريك إلى الجبار في الحديث الضعيف فقدم إن تقدمت أنت اخترقت وإن تقدمت أنا احترقت نأتي إلى نأتي الإجماع نأتي الإجماع يقوله جمع جم غفير بأحد السنة ولكن نحن نتعمد أن نذكر إجماع نقله أبو الحسن أشعري لأن الأشعر يزعمون أن إمامهم لا يقول بالعلو، وهذا هو الإجماع الذي ينقله يقول وأجمعه على أنه عز وجل فوق سماواته على عرشه دون أرضه دون أرض وهذا الإجماع نقله في رسالته إلى أهل الطار وكما تنملكه دون, دون أرض أجمعوا على أنه عز وجل فوق سمواته على عرشه دون أرضه يعني ليس في كل مكان كما رضاح الحلية والاتحادية كما سيأج أيضا نقل إجمع عبد ومطة قالوا أجمع المسلمون من الصحابة التامعين وجميع أهل العلم من المؤمنين على أن الله وتعالى على عرشه فوق سمواته وعلمهم محيطون بجميع خلقه وهنا بفرق من العلم وبين وبين الذات قال لا يأبى ذلك ولا يكرهه إلا من انتحل مذاهب الحلولية وهم قوم زغت قلوبهم واستهتوا الشياطين فمرقوا من الدين كما سيأتي قال أبو حاتم وأبو زرع أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا طافوا الأرض في طرف العلم وكانوا ينقلون إجمعاً أهل العلم في المسائل العقدية. قال الحجاز وعراقاً ومصر وشاماً ويمناً قال فكان من مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه طبعاً كم البائن لم تكن يعني معروفة عند القرون الأولى أو قول عند القرن الأول لكن اضطر إليها السلف لما ظهر دعاة الحلولية الاتحادية الذين قالوا أن الله في خلقه وإلى ذلك فجاءت كلمة بائن أي منفصل ليس حالا فيه وحشا وليس أحد حالا فيه ونقل الإجماع الشخصان الكلمية وابن بطر عكباري والذهبي يعني جمع غفير ووالد هذا المعنى عن ابن مسعود وابن عباس وزينب ما قالت زوجة كل أهل كنا أهل كنا وزوجني ربي من فوق سبع سماوات العقل بعد أدلة الكتاب والسنة والإجماع يحتاج إلى أدلة العقل لأنه يأتيك فصيل من الذين لا يؤمنون لا بكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع يقدمون العقل فالعقل دال على علو الله من وجوه الأول أن الله عز وجل موجود بالاتفاق لا ينكره إلا أهل الإلحاد وتعود على أصابع يد الوحيدة في القرآن من أنكر وجود الله نمرود فرعون لكن القاعدة العريضة للمشركين كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة. فجئتنا لنعبد الله وحده. ما نعبده إلا ليقربون إلى. آه. المشركون كأبي جهل كان أقرب إلى الله من الأهل إلى الحاد. أبو جهل إن سألته من خلقك فسوى كف عدلك لا يقول أن اللات العزة. صح كده؟ نعم. نحول كده نحول الله. ها؟ لكن اللات العزة تقاربهم هكذا زعم. فالعقل دال على وجود الله من وجود واجه الأول هو أن الله جل موجود بالاتفاق اتفاق المقالاء مغرب نظر على المرحلين فهذا الوجود قادر مشترك فالله موجود وخلقه موجودون وهذا الوجود بين وجود الله وبين وجود خلقه له حالات إما أن يتمايزه وإما أن يتداخله في قضية حمد الله حمد الله فإذن الله موجود والخلق موجودون فإذا اتفقنا على هذه المقدمة ندخل على المقدمة التي تليها وجود الله مع وجود المخلوقات هناك حالات إما أن يتداخل وإما أن يتميز يعني يتداخل يكون أحد في الآخر كما يقول أهل الحلول والاتحاد. فأنت داخله يعني أحدهم يكون في الآخر فإما أن يكون الخلق أحاط بالله، وإما يكون الخلق في داخل الله. بالله. وخلق الله والكائنات بصفة عامة منها المستقبل والمستخدر كالنجاسات والقذرات لذلك لا يقال أن هذه المخلوقات على اختلافها بما فيها من نجاسات وقدورات ها متدخلة مع الله. لانه القدوس المنزه عن كل عيب ونقص. إذا وهذا يعني ليس لك أحد يقول بهذا. إذا تحصل مما سرق إذا كان التداخل ممنوع فيبقى التمايز وهو أن الله منفصل عن خلقه عال عليهم يتعين لنا مما سرق أن يكون الله تبارك وتعالى عاليا على خلقه. أن الاختلاط على الافتراض الأول هذا يكون معنى عقليا فاسدا ونقص في حق الله الوجه الثاني من وجوه العقل على إثبات علوه الله تبارك تعالى أنه ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص فالله يوصف بالكمال دون النقص يعني عندنا أمرين متقابلين علو ولا وسفوله وهذا بالله ده مقابل ده في علو في سفول ه هذا الأمر متقابلين هذا ضد هذا فالله جل كما قال مثلا الله يوصف بالحياة دون الموت ها يوصف بالقوة دون الضعف يوصف بالقوه دون المرض يوصف بالعلم دون الجهل يوصف بالعلو دون السفول لما لان كل كمال يمدح به الخلق فالله اولى ان يمدح به فاذا كان المنازع لنا يثبت لله علو القهر وعلو الصفه لأنه كمال يلزمه أن يثبت لله أيضا علو الذات لأن هذا كمال فوق كمال الفطرة أحد الأدلة المهمة بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل فالفطرة على علو الله فباتفاق كلمة المسلمين والكافرين أن الله في السماء حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوا ذلك قالوا أن الصبي إذا حزنه أمر يرفع عديه إلى ربه في السماء وهكذا ترى أيضا من يسأل أين الله ترى بفطرته يقول الله في السماء فلم يقل قائل يا الله إلا وقد توجه قلبه قبل عينه ويديه إلى السماء إلى هذه بسمة يعني ضروع فطرية القلب يجد نفسه مضطرا يعني مش مضطر من اللي اتراضحنا على معاناة مضطر يعني إيه على طريقة أما يجيه المضطر عند دعاء مضطر يعني لا يجد ملجأ من الله إلا إليه لا يجد ملجأ إلا أن يرى وينظر إلى السماء ما دع داعٍ ونظر إلى الأرض أو عن يميله أو عن شماله هو لقي إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فيجد المرض نفسه مضطرا إلى أن ينظر إلى أعلى حال الدعاء وهذا لما لأن الفطرة السليمة دعك من فضل المنكوسا أقرف بالعلو وصدقت به والعرف في جهليتهم على شركهم كانوا على هذه الفطرة السليمة في إذاعة علو الله قال أنطرت فهم شعران جهليا يا عبل يا عبلة قال يا عبلة أين بلمنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها إن كان ربي في السماء قضاها قال مقيم في نولية وعلوه فوق الخالق كلها فترة عليها الخلق والثقلان لا يستطيع معطين تبدلها أبدا ولا وذلك سنة الرحمان قال كل إذا ما نبه أمر يعني مصيبة جلد يرى متوجها بضرورة إنسان نحو العلو فليس يصلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان طيب نأتي إلى المخالفين بأهل السنة في هذا الباب من نفات العلوف نأتي أولا من الجهمية الجهمية في هذا الباب طائفتان عندنا الجهمية وقسمنا تقسيم شجري في مسألة نفوء في مسألة نافي علو الله تبارك عليه على خلقه عنوان عريض نقول فيه المخالفون للسنة في مسألة علو الله نأخذ من هذا العنوان فروع ألف باء جيم إلى آخره الفرع الأول ألف الجهمية وهذا يخرج منه فرعان جهمية معطلة وجهمية فلورية جهمية معطلة وجهمية فلورية وهما أي جهمية معطلة وجهمية فلورية يتفقان ويتفقان ويختلفان فما وجه الاتفاق بينهما الجهمية المعطلة والجهمية الحلولية اتفقوا على نفي علو الله بدعوا أن إثبات العلو يلزم منه القول بأن الله له حد وله جهة على ما زعموا وأن إثبات العلو يلزم منه الجسمية وأن الله جسم ولا يكون له ولا يثبت المكان إلا لمن كان جسما وكان له حيزا إلى خلاف ذلك قالوا إذا قلنا بأن الله في العلو إذا فالله جسم والجسم لا يكون وإلا حادثا أي مخلوقا إذا يلزم من إزمة العلو أن الله جسم وعليه يكون أي يكون الله حادث المخلوق بزعمه دا وجه الافتراق بين وجه ال الافتراق الاتفاق هذا وجه الاتفاق بينهما ليس الافتراق أما وجه الافتراق بينهما أن الجمия الكلورية زعموا يبقى هما الاثنين اتفعوا ان ايه هننفي المكان عن الله ننفي العلوه عن الله ننفي علوه عن الله طب قلت بهجد اين الله هنا بقى ايه بعد ان اتفقوا على فعل وهو اختلفوا فيه اللي جمع على هذا السؤال اين الله فالحلوليه قالوا ان الله حال في كل مكان الاثرليه يسمى يطلق عليهم الجهبيه الحلوليه او المثبتة خلافا لمن قالوا ان هو في كل مكان فاتى الجهميه المعطله انه فات قالوا أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا منفصل بالعالم ولا متصل بالعالم كلها لا لا لا, لا, لا. ها وقبلوا بالطائفتين من شده انكارهم على اهل السنه أن أطلقوا على اهل السنه الحشوية تصرف نفسي الجهميه الاشاعره ليس ليس اه مال اشاعره بيتفقوا مع الجهميه الحلوليه مع الجهميه النفات المعقده ليس خارج ليس داخل ليس متصل ليس منفصل ليس خارج ليس داخل في اخر الكلام ليس منفصل ليس, ليس متصل ليس, ليس, ليس, ليس داخل ليس خارج اذا قيل لهم لو لو قيل لهؤلاء صفوا لنا عدما لما اجابوا غير هذه الاجابه الشاهد سنقول ان هؤلاء المخالفون اطلقوا على أهل السنة الحشوية ومعنى كلمة الحشوية الخواص من أهل البدع اللي أم بسمهم يعني عندهم علم زعموا الخواص منهم قصدوا بكلمة الحشوية على أهل السنة أنهم فضلة فضلة يعني فضلة يعني شيء زائد لا يعبأ به أراهم كاسدة أرا أفكارهم فاسدة كفضلة الطعام التي لا قيمة له هذا تفسير الحشوية عند قاص أهل البدع. أما عند عم أهل البدع قصدوا بالحشوية أو أطلقوا على أهل السنة حشوية قالوا لأن أهل السنة يقولون أن الله وحشا حشو الوجود لما أهل السنة قالوا أن الله في السماء فجاء المخالفون قالوا أن مقصد أطلقوا على السنة حشوية لأنهم اتهموا السنة أنهم يقولون عن الله أن الله حشو الوجود في السماوات وهذا مفتر عظيم إذن كلمة حشوية تعرفوها عند الخواص من هذا غير تعرفها عند العوامل نعود إلى الكلام عن الجمعية بشيء من التفصيل. إحنا قلنا الجمعية نوعاً معطلة وحلوّلية، لما إيه؟ معطلة بيسموها مع الآخر مثبتة أما المعطلة الذين قالوا إن ضاها، المعطلة قالوا يا ده؟ قالوا لا ننام ولا فرقنا. آه لا لا لا لا. فهؤلاء صاروا على صاروا في هذه القاعدة. على قاعدته من أصيلة في نفس صفات الله تبارك وتعالى لذلك هم أخلوا ربنا تبارك تعالى من أسمائه وصفاته التي اثبتها لنفسه فقالوا أن الله ليس في السماء وليس على العرش وقالوا ليس بداخل العالم وليس خارجه وليس منفصل عنه وليس متصل به قالوا والإشارة الحسية بالأصابع كفر ومن أشار تقطع او يقطع اصبعه من أشار بالسماء هؤلاء ها الجهمية المعطلة وأكثر معتزل على ذلك أنا إذا الجهمية المعتزلة وكما سأحكي أن هذا قول الشاعر على الفرق الذي سوف نذكره نأتي إلى الجهمية الحلولية وهؤلاء الحلولية قالوا بالحلول العام الجهمية الحلولية قارب الحلول العام طبعا هناك حلول خاص أنا بقول عام إذا كان خاص نعم فالحلول العام قال به من الجهمية هذا يفترق عن الحلول الخاص الذي قال به النصارى النسطورية النسطورية من النصارى قارب حلول خاص أن الله حل في في في المسيح لذا فالجهميه الحلولية أشد كفرا ونفاقا من النصارى فإذا كان النصارى مكم عليهم بالكفر لقولهم وبهتانهم على ربهم بهتانا عظيما أن الله قد حل في عيسى أو حل ولده في عيسى إلى هذه هذه الكفريات أو لا يطلق عليهم ها الحلول أصحاب الحلول الخاص أن الله تحل في وهذا قول النصارى الذي يعني تسلّى في خفاء الليل إلى الثرق اللي... التي زعمت أن الله عز بالله حالا في كل شيء. وبتلاقي إن إن حتى الرافضة يعني تلوث بهذه اللوثة. قالوا أن الله حلف عليه. وإذا سمعوا الله ضع البرق قالوا لبيك اب الحسن الى غير ذلك وطبعا دخل مرض في الفلسفيه الذين زعموا ان الله احد في الاولياء اغولت الصوفيه يقول احضهم ما في الجبه الا الله يقول الاخر كالحلاج وغيره ذاتي لذاتي فلط ويقول الثالث الرب عبد ولا عبد رب تائه فنشوف كده بقى العلاقات حلول الله في علي الصوفيه الغله منهم حلول الله في اولياء انصار حلول الله في سعيثا الحلولية العامة حلول الله في كل شيء الله مستعان فالحل الزلق بين قويا طقليم حلول عام هذا لنفرق بينه وبين حلول إيه وبين الحلول الخاص إذا قال أن الله بذاته في كل مكان ونفوا أنه الهرش وهذا عليه يعني غالب الجمия من عبادهم قالوا بذلك، وقال به من المعتزلة النجارية. قال شيخ الإسلام، وقد أبانا يعني هذا المسألة، قال، ولهذا كان العام من الجهمية يعتقدون أنه أي الله أنه في كل مكاسب وقالوا خصتهم لا تظهر هذا لعمتي إلا هذا لأن العقول تانفر عن التعطيل أعظم من فرض هذه الحلول وتنكر قول من يقول أنه لا داخل عالم ولا خارجي يعني إيه؟ يعني هم يعني يلبسون على العامة الجميع يلبسون على عمتي إذا قالوا لعمتي أن الله ليس في الداخل وليس في الخارج ولا في هذا كلام آخر فاللي يلبسون عليهما قالوا ها أن الله في كل إيه نعم في كل مكان يعني كلام دم. صح ولا حولي المغطرة نوعين، ها؟ حولي وآيه ومعطيرة. فشخص ثاني يجي ويجدر أخر بيقول إيه؟ بيقول أن الجهةمية ليس نوعين بل هي قسم إلى إلى عام وخاص. الخاص اللي هم إيه؟ يعني بسموه ما ينصح أحد العلماء منهم يقولون إن الله إيه؟ ليس دخل العالم وليس خارج العالم. قالوا هي الخاصة منهم لا قلنا ذلك لا للعمت الجمئية كلام لا يحق لا ليس خارج ولا ليس داخل هل قولوا مهما قلوا طوبى إيه بالحلولية بالحلول وهم خاصة بيقولون إيه وإذا قالوا الشياطين قالوا لنا معه واضح كده؟ إيش أسم يرى إيه الجمئية قال قال منهم العباد منهم العامة اللي عام مثلا ومنه إيه الخاصة الخاصة قالوا أن الله ما لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا مفصل ولا خارج ولا قالوا لو قلنا ذلك للعامه لا لهم احنا نقول لهم لا نقول ايضا لله المعلوم ولا نقول قولا قريبا من يا يكون قريبا من قولينا يكون مقبول لديهم فماذا قالوا ان الله في كل مكان بذاته قالوا هذا يعني اخرب الى ان يقبل عقلا من القول الايه الذي يقول ب النفي ان الله ليس داخل وليس خارج وليس نعم على قولين إيش يقول أن هما الجهمية هنقسمها إلى الخاصة والعامة هذا ك ذكرت قول آخر أن ايه بلون من إيه في القتان بدون تقسيم بين عام وخاص لا في فرقه جهميه جهمية وجهميه والجهمية إيه تنتظري كده لا خفض على الهواء. طيب نأتي إلى الدرس عن الساعة. فلازم لازم تقولينه في الأسبوع ولازم ضايفكم يعني جزاك الله خير. الله بالخير. أهلا وسهلا. ربنا يحفظنا من الرذيلة. حاضر حاضر. كل حاجة إن شاء الله. قال فرعون في شبهات الحلولية دعاة القول بحلول الله في كل مكان. قالوا قال تمرة كما ذكرنا أن أهل البيضاء دوما ودائما. ما سدلوا بيئات من الطورة ولا ولا لا تودا بيئات من القرآن لذا فإن لم على الأرض رصخة من العلم ستضرب وخمسا في أسداز فلا بد أن تعلم, تعلم أن القوم من كتابك يستدلون ومن سنة النبي يقولون وزعموا أنهم على علم ولكنهم على زيد يتيهون ويهيمون قالوا قد قال تبارك تعالى وهو الله في السماء وطف الأرض هذه آية لست آية وهو الله في سمعت الأرقال وقال الله تبارك تعالى ما يكون من نجوى إلا ما يكون من نجوى الثلاثة إلا هو ربيعة وقال تبارك تعالى وهو معكم أينما سأل عموم أينما كنتم وهذه جملة من جوهاتهم في الآيات اتحاطها ها اتحاطها اتحاط هذه من جوهاتهم التي التي زعموا من ورائها بحلول الله في كل مكان وكما ذكرنا يلحق بالجهمية المثبتة أولاد الصوفية يسمون المتصوفة الحلولية الذين يقولون الغفر في كل مكان ذكرهم من شرسام قال أن أول من قال بالحلول من المتصوفة هو الحلاج كان يقول في شعره أنا من أهوى ومن أهوى أنا ليس في المرآة شيء غيرنا نحن روحان حللنا بذننا. قال لا أناديه ولا أذكره إن ذكري وندائي يا أنا. وذكروا أن متصوفة أربعة أقسام. في متصوفة متصوفة متصوفة حلولية يزعمون أن الله في كل مكان. في متصوفه وجودية يقولون ان إيه. وحدة الوجود الرب عبد والعبد هو رب وفي مصطفة إباحية يقولون بسكوت التكاليف ويزني أحدهم بأمه وفي مصطفة خبرية طبعا الاستغاثة والاستعارة إلى غير ذلك من الجواب على قول الجهمية الذين يزعمون أن الله في كل مكان الرضوا عليهم نقول أولًا أن قولهم بي وجود ذات الله في كل مكان قول المخالف في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وقد طلق في بداية محاضرة بيان أدلة علوه الله فكل ما ذكرناه من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل هذا سضطره أن تنفيب الرد عليه أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى الذي علم الأمة هو الذي قال أين الله؟ فقوله أين الله فيه تكذيب لكل من يدعي عدم الجواز بالسؤال عليه عن الله بأين؟ فيقولون أن الله لا يوصف عنه بأين ولا يوصف بأين؟ فقوله صلى الله عليه وسلم أين الله هو حجة عليهم. أيضاً قولهم بأنه لا تجوز الإشارة الحسنية إليه بالأصابع هذا أبطله فعل النبي مائتي ألف أو يزيدون في موسم الحج حج حجة الوداع قال هل بلغ وكان يشيب بأذبه إلى السماء ويُنقد في الناس مكافحة عليهم الأدلة ولا هذه منهم أو أغلب الذين أدلوا قالوا بتحريفها قالوا كل ما يشير او يفهم منه العلوفه وعلو ايه؟ خاري علو قه وعلو صفه الله تبارك وتعالى علو ذات علو وله المثل الاعلى علو صفه الله تبارك واصفاته وعلو قهر فوق ما أهنته من هذه نوعين. علو الصفه وعلو القهر فكل نص في علو الذات حرفوه وزعموا أن هذا تأويل حرفوه إلى علو الصفة وعلو القهر ايضا من أدلة من نرد عليهم زعمكم بحصر العلو في علو الشهد وعلو القهر هذا تعطيل لدلالة الشرعيه فالادله الشرعيه افادت قسما ثالثا وهو علو ليه علو القاعده تقول اعتبار الدلاله زيادة في الكمالات اعتبار الدلالات زياده في الكمالات يعني الدلاله التي اتت دلت على علو الصفر علو القه علو المكان هذه زياده في الدلالات وانتم قصرتموها على نوعين والقاعده تقول زيادة دلالات زياده آه اعتبار الدلالات اي بها زيادة في الكمالات أيضا من الرضي عليهم قول تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دك فيقال للجهمي الزاعم أن الله في كل مكان الله تجلى للجبل سيقول للجهمي وكيف تجلى للجبل وهو في الجبل يعني أنت تدعيه للجهمي أن الله في كل مكان في الإنسان وفي الحجر وفي الشجر وفي الجبل فعلى زعمك إذا كان الله في الجبل كيف يتجلى للجبل وفي في الجبل ف ف لو لو رجل لو كان في كل موضع لكان متجليا لكل لكل شيء ولا جعل كل شيء دكا كما جعل الجبل نكدا وايضا قال تعالى واشتاقت الارض بنوري ربها يقال الجهميه هل الله نور فيقول هو نور كله فيقال له فالله في كل مكان سيقول نعم كنا فما بال البيت المظلم لا يضيء من نوره إذا زعمت نظافه في كل مكان أنت تتفق أن الله نور الله نور سما وإذا كان في كل مكان لما نرى الظلام في الحجرات والظلام في الليل فعلى زعمك لو أن الله في كل مكان لما رأينا ظلاما على الأرض أيضا قولكم هذا قول جهمية أشد كفرا من من قول النصارى فإذا كانن صارع تأخذون بحلول بحلول الله في المسيح فقد جعلتم أن الله حل في كل مخلوقاته وينزل من قولكم هذا أيضا أن الله حل في أجساد العباد بل هو أسوأ من ذلك بل هو القول اللازم وأسوأ من ذلك بحلول الله في جوف الكلاب والخرزير والحوش والأماكن القذرة بالله أيضا من الرد عليهم كل آية في القرآن أبانت الله أن الله في السماوات وأن له ما في السماوات وما في الأرض، فإن تبطل قولكم لأن السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما إذا كان الجميع له وملك له امتنع يكون شيئا من ذلك حاد في ذاته. يعني إذا كنا نقول أن الله له ملك السماوات والارض وله ملك السماوات والأرض، إذا فهناك مملوك وهناك مالك الله هو المالك وهذه المملوكات فإذا كان لله ملك هذه المخلوقات هذا يمتلع منه أن يكون المالك قد حل في المملوك في المملوك الذي هو هو المخلوق أما الرضوع الجهمية المعطّلة حنودي رضوع الجهمية المثبتة الحلولية يأتي المعطّل الذي نقاره باللا لا داخل لا خارج لا فوق لا متصل لا منفصل نقول قولكم هذا يسمى عند أهل المنطق هذا نفي للنقيدين أنت إما أن تثبت شيئا فتنفي الآخر أو تنفي الآخر وتثبت هذا لكن تنفي النقيدين هذا ممتنع عقلا فضلا على النقل فعلماء المنطقة يقولون النقدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا من فاRadio يقول ليل ونهار إما ليل بلا نهار أو نهار بلا ليل فالنقدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا فلا يمكن أن نقول مثلا لا داخل العالم ولا خارجه كما زعمت فالنقدان يستحيل عقلا ارتفاعهما كما يستحيل عقلا اجتماعهما لأنه لابد من ثبوت أحد الأشياء ونفي آخر ولذلك قال أحد العقلاء لمن ادعى ذلك في الخالق قال ميز لنا هذا الرب الذي تعتقده وبين المعدوم يعني إذا أنت كنت تقول أن الله ليس ليس ليس ليس, ليس, ليس, ليس, ليس. ها. إذن هذا الذي تقوله والمعدوم سواء فإذا قيل له صف لنا المعدوم لم يزد على أن يقول ما قاله في ربه وحشاه أيضا ما زلنا نتبع لوازم الباطل للجهمية المعطرة نفات المكان بزعمه لهذا القول لوازم باطلة لوازم تكفي لرده وضحضه وذلك أن نفي قبول أحد الوصفين هو الداخل أو الخارج كما قلون من شأنه أن ينفي إمكان وجود يعني حينما تقول ليس داخل وليس خارج إذن أنت في الحقيقة تنفي وجود الرب سبحانه وتعالى فضلا يكون واجب رجود بل هذا يجعله من قبل المعدوم بمعنى أنت حينما تقول ليس داخل ولا خارج، فأنت في الحقيقة تصف ممتنعا تصف معدوما تصف شيئا لا وجود له أيضا من لوزن باطلا لذلك قولكم بأنه تعالى ليس داخل العالم وليس خارج العالم لأن هذا من خصائص الأجسام هذا باطل يشبه في بطلانه ما قاله الفلاسفة. إن الفلاسفة يقولون أن القيام بالنفس والقيام بالغير كلاهما منفي عن الله. يعني سبحان الله القول هو هو. الطوسي منهم قوم الطوسي. الفلاسفة يقولون يمتنع أن الله يقوم بالنفس أو يقوم بالغير وكلاهما منفي عن الله لأنها من الخواص الممكن. فقولكم هذا يشبه قول الفلاسفة. وفي الحقيقة نفي لحقيقة الله سبحانه وتعالى. فإذا أنتم تقولون فإذا قلتم أنتم يأتي داخل ولا خارج، فقد سبقكم الفلاسفة من قبل فقالوا قالوا أن الله لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره، وهذا في الحقيقة نفي للعدل. هل على شبهاتهم في الآيات؟ قالوا وقد تأول الجهمية قوله تعالى ما يكون من النجوم ثلاثة إلا هو ربهم ولا خمسة إلا هو سديسهم، وقالوا إن الله معنا وفينا واستدلوا بهذه الآية. في قوله إلَّا هو رابعُه إلَّا هو خامسُه والجواب عن ذلك أن نقول أن المعية في لغة العرب هي مطلق المصاحبة يعني لما فلان مع فلان المعية تفيد مطلق علمتَ مصاحبة يعني وجود مصاحبة لكن على كيفية تختلف لا يلزم من المعيّة الحلول، لكنها تفيد مطلق مصاحبة. يعني مطلق مصاحبة، يعني وجود أصل الشيء دون أن يكون محصوراً في إيه فقط. نقول ثاني لما نثبت المعيّة لكلمة معه، هذا لا يحصر المعيّة فقط على قويم في أنه حلول اتحاد، بل هو مطلق مصاحبة. ثم تاتي ناد الاخرى لتبين لنا المقصود بالايه بالمعية فالذي قال هو معكم اينما كنتم هو الذي قال هو ربيعهم هو الذي قال امنتم من في السماء لان الناظر المنصف ينظر الى جميع الادله واصحاب الهوى ياخذ ما له ويطمس ما عليه اذا في قوله تعالى انه ربيعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم نقول المائية في لغة العرب تفيد منطق وهي تختلف باختلاف الأحوال فمثلا العرب حينما تقول لازمنا نسير القمر معنا هذا في لغة العرب هل يقصد بذلك أن القمر معهم أي بجوارهم على الأرض لا أي مصاحبا لهم في سائرهم وبينهم وبين القمر مفاوز فإذا كان هذا يتصور في حق المخلوق القمر فكيف بالخالق إذا كان يتصور أن يقول القائل لا زلت أسير القمر معي ولا يقول أحد أن القمر معه أي بجواره حالا فيه متحدا به مجاورا لا لا وألف لا هذا لا تصور في مخلوق والقمر فكيف يتصور في حق الخالق يقول أحدهم لزوجته هو على بعض المسافات أنا معك ها كن مسافر ويقول أنا معك أيه بتأييدي ونصرتي و... وعضدك وساندك وقوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثم قال ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابع انظر كده إلى هذه الآية آية ها؟ ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابع الآية بدأ به ألم تعلم Is Allah الله of what in the world? He began with the knowledge and worked with it, and he worked with everything, and he worked with the knowledge, and he worked with the knowledge. And the knowledge of the وسياق اني السباق لو اول الكلام اللي حاط اخوه منتصفه وسطه فلما نرجع لهذه الايه سوره النبى مجادله الا ترى ان الله يعدم ما في السموات ما يكون من له ثلاثه ولا خمسه الا ها الايه بنت العلم ده استدراك وخدمه بالعلم ان ربنا يكون شائن عليم اسو ايه اللي بين السباق واللي الكلام عن ايه بسبب السياق كم عدد المعيه اذا المعيه تحتمل على زعمكم انها معيه واتحاد واحنا نقول أي معيه علم ما الذي يرجح ويقدم معيه العلم لما هل تعصوا القول لا لما لان السياق يتكلم عن علم الله بدت بالعلم وختمت بالعلم فدل ان قوله ومعكم معكم وقوله هو رابعهم أو خامسهم أي في علمه وهذا الذي قلنا هذا قال به أحمد في رضع على زنادقة والدارمي في كتابه رضع على الجهمية هذا هو العلم أن يؤخذ من أن تفهم الكتاب والصنى أن سلف الأمة ليس هذا من كيسنا إنما نفهم الكتاب والسنه بفهم أن يستخدم فهم أيضا عمر رثمان علي أحمد أبي حنيثة مالك الشافعي الثوري إسحاق. هؤلاء سلفنا الذي فيهم القضوة ولنا في وصفة حسنة قال الضحك ثلاث إلا هو قال هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا قال أحمد معقبا هذه السنة وأحمد يوقف قول الضحاك ويقول هذه السنة وإجماع أهل العلم على أن هذه الآية محمولة على المعية نقل الإجماع عبد عبدالبر قال قال ابن عبد المر ولماء الصحابة والتابعين الذين يحمل عنهم التأويل في التأويل خالية على ما يقرون النجمة قال هو على العرش وعلمه في كل مكان ابن عبد المر ينقل مع الصحابة والتابعين على تفسير هذه الآية أن قوله هو معهم أو هو رابعهم أو خامسهم أو آخرic هذه قال هو على العرش وعلمه في كل مكان لما نسأل أحد الناس في الشرع من عرض أين الله أقول لك لا هو استنواط كل حاجه اقول لك ربنا في كل مكان بس هو يقصد ايه بالكلام ده <ليز Pascal> اللي <سؤال> يقصد اه اه اطول هو لا يقصد قول الجهميه قالوا واحده لا يقصد الحل الاتحاد انما يقصد في كل مكان ها ان ربنا ايه ها ما كنا ما يكوننا غائبين يقصد عامه الناس اللي يقول ربنا في كل مكان يقصد ان ربنا جل لا يغيب يسمع كل شيء يعلم كل شيء. لا يقصد بقوله في كل مكان طبعاً وإن كنا طبعاً اللي صح الناس. لكن نقول نقوله فقط بيننا إنهم يقصدون. لكن ما حد لو تكلم في مكان تكلوا يعلمون ربنا في السماء. لكن هو صلى الله عليه وسلم إحنا أن الله في كل مكان لا يقصد بذاته أن الله في هذه الحجرة أو وفي داخل الناس وفي داخل البيت لا ويعلم أن الله في السماء. لكن قد يكون التعبير مع اعتقاده الصحيح اعتقاده يقول أن الله في كل مكان يقصد آه. وكذلك كذلك المقول مثلًا ربنا موجود هل يقصد مع اللغو لو نقصد أوجدًا لا موجود يعني لغيب وما قلنا قائم طيب لكن طبعا بعض من علم الناس وعلم أبناءنا ها وخلنا أن الله نقول أن الله في السماء أن الله وانظروا في حدث باب ما الذي ما الذي في السماء هل شفت الإسلام ولا كانت إجارية تكات تنطق بالكاد ولا قد قد تكون لا تعرف بقدر ها على فترتهم السليمه على فترتهم السليمه كده مضى ساعة والبحث لسه طويل ف بس برضه ماماش على اشعاره كمان احنا لسه ده احنا كده خلصنا 15 ورقه والبحث 25 ورقة ف نكمل ان شاء الله الله خير مكبر لسه شبهات بتاعت شبهه شبهات هو شبهات اللي الذي هو دي دي والله في السماوات وفي الارض وايه تزخرف هو الذي السماء الاله في الارض ايه ثم الاخر على الاشاعره وشبهات الاشاعره اي سؤال تفضل انا عارف لو طولنا كده الدماغ هيسيح لان الكلام اللي جاي اصعب ده شيء لا شيء لا شيء خالص ماشي فده حضرتك قلت ان قوله ان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قوله بين الافعال لا يستعاده ولا استعاده هو ما ينفعش ان ليس كده ليس كده